واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال هل تكره أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفل وتكره بعده فمن قال بكراهتها تابي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخو وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن, عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلط مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين قوله والله هذا القول؟ قصد القول الأخير اللي هو القراءة عند القبر عند الدفن بعد الدفن وباشرة فقط أليس كذلك نعم لا بأس بها وقت الدفن هذا هو المأثور عن كثير من ممن أجازوه من السلف وأنهم يرون هذا جائز وقت الدفن اما أن يكون على صفة مستمرة بأن ينتاب الناس القبر في كل وقت يقرؤون عنده القرآن فهذا ليس بمشروع نعم خارك الله بك لأن لها مساس في العقيدة كثير من ما ورد في العقيدة من أمور الأحكام التي لها صلة لأن مسألة يعني الانتفاع الانتفاع الأموات بساعي الأحياء من المساء التي لها جانبان جانب حكمها من حيث الشرع الجواز عدم الجواز وجانب حكمها من حيث التعبد لأنها من جانب عبادية لأن الخلاف ورد لأن كثيرا من الذين توسعوا في هذا الجانب جعلوا جميع العبادات تصل الميت والعبادات الداخلة في العقائد العبادات في أصولها ليس في أحكامها العبادات في أصولها داخلة في باب العقيدة ثم هناك جانب غيبي والجوانب الغيبية كلها داخلها في العقيدة جانب الغيبي وهو مسألة الأموات وما يسمعون وما لا يسمعون ما ينتفعون به وما لا ينتفعون هل يجيبون أو لا يجيبون هل يصلهم الثواب أو لا يصلهم فهي داخل في مسلة الأموات والحياة البرزخية وأمور الآخرة فمن هذا الجانب كانت عقبية يقول كيف نجمع بين قولنا أن مراتب القدر أربع العلم والكتابه والشيئة ثم الخلق والشيئة والتقديث ثم الخلق وبين أن الدعاء يرد القدر وهل يقال أن الملك عند خلق الإنسان يكتب له رزقه وعمله وشقي أو سعيد, أو سعيد كل هذا لا يكتب في اللوح محفوظ بل يكتب في مكان آخر فإذا دعا أزيل عنه ما كتب له فهل هذا صحيح؟ أولا الدعاء لا يرد ما كتب في اللوح المحفوظ الدعاء يرد الاخطار الجزئيه الاخرى ما كتب في القصد ما في صحيفه الانسان عند نعم اقصد في صحيفه الانسان عند نفخ الروح به بعد 120 من من خلقه إذا نفخت فيه روحه وكتبت عليه القضايا الاربعه أو الثلاث رزقه هو اجله وموته وشقاوته أو سعادته هذه الامور لا يدفع فيها الدعاء إنما ينفع الدعاء في رد بعض الأقدار أو جلبها الأقدار الجزئية هذا هو الظاهر من النصوص وهو وجه الجبل بينها هذا امر الأمر الآخر أن ما يقدر الله عز وجل في كون الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت يمحو ما يشاء ويثبت هذا لا يتعارض مع الكتابة الأولى فالمحو والإثبات إنما فيه دليل على عموم مشيئة الله عز وجل وأن الله فعال لما يريد واختلفها المحو والإثبات في الكتابة الأصلية الأولى ليس هذا هو الراجح فالمحو والإثبات في الكتابات الجزئية لأن الكتابات مراحل منها الكتابة العامة القدرية العامة الكبرى التي قدر الله بها جميع أحكام الخلاق فهذه كتابة عامة ومنها ما دون ذلك كتابة في الصحيفة الكتابة في السنوية الكتابة التي يقدرها العز وجل في ليلة القدر وغير ذلك فهذه كتابات تزيد فهذه المحو والإثبات في الأصل إذا كان ذلك فهو راجع إلى قدرة الله عز وجل وتقديره وأن الله عالم أن هذا سيكون فلا يتعارض مع كتابته وتقديره وخلقه وإذا كان على ما قيل وهو الراجع أن المحو والإثبات في الصحائف الخاصة أو في الصحائف التي دون الصحيفة الكبرى أو الكتابة الأولى فهذا أمر يعني أن الله عز وجل يقدر في الأخير ما كتبه في الأول يقدر في النهاية ما كتبه في الأول والمهم أن, أن مراتب القدر باقي على ما هي عليه العلم والكتابة باقيه. والله عز وجل علم من عباده ما سيكون منهم فكتب الكتاب المستقرة على ما علمه منهم وما دون ذلك من كتابات قد يكون فيها المحو والإثبات والله أعلم السؤال الثاني يقول صاحبه ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما إلا ما ورد به النص من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع بقشن عالي من ينصرفون عنه ويسمع بعض يسمع قولهم وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه أو يسمعه سواء رد أو لم يرد هذا هو الذي ورد به النص معد ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت وما لم يثبت يبقى ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أحوال الأحياء ليس هناك دليل فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيما ورد به النص ما دليل الشارح في ترجيحه لجواز قراءة القرآن على الميت عند الدفن في حديث مستقل في هذا وثم من الذي يقرأ عليه أو الذي يقرأ عليه أليس في هذا القول فتح باب لجواز استجار من يقرأ القراءة على الميت طبعا الشارع ذكر أن هذه بدعة القراءة على الميت بعد وفاته مباشرة هذه أثرت عن بعض الصحابة وعن بعض السنة أثرت عن ابن عمر وعن, ابن عمر وعن غيره من الصحابة وبقية الصحابة لم ينكروا ذلك فعلى القاعدة الشرعية أن الصحابة إذا عملوا شيئا من أمور العبادة الأصل فيها التوقيف فإن عملهم حجة خاصة إذا أقر أقروه ولم أو أقره الباقون ولم يعارضوه وهذا موقوف أو محصور في ما بعد الدفن مباشرة فقط أما استجار القارئ فهو بدعه لانه لم يرد في النص وايضا استمرار قراءه استمرار قراءه القران على الميت على القبر دائما ايضا خلاف لا فلا تجوز وهي من البدع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا الى صفحه كم نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات نعم بسم الله الرحمن الرحمن رب صلى الله عليه وسلم وغارف على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل المدل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب, في جلب المنافع ودفع المضار وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الروبية للعبد مطلقا ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني أحدها قبل أن ندخل في التفصيل في مشرية الدعاء وهو إجماعا عند المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا أناس البح subsidiات أغلبهم ينتمون إلى فرق إلى فرق خارجه من الملة يعني نعملت الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارجه من الملة ينتمون إلى غلاث الجهمية، غلاث الصوفية وغلاث الفلاسف بل نقول ينتمون إلى غلاث الجهمية وإلى غلاث الصوفية وإلى الفلاسف. الفلاسفة فلاسفة ما فيهم غلاث من أتدلين بالاعتبار فعلى هذا نقول ان الأصل في العباده انها أن في, الأصل في الدعاء انه هو العباده وهذا ما يجب ان يقرر قبل كل شيء يعني الدعاء هو العباده والله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعباده والعباده في كل أشكالها كل انواع العبادة متضمنه للدعاء بل صلبها هو الدعاء صلب العبادة هو الدعاء ولذلك ورد في الحديث الصحيح ان الدعاء هو العبادة أن الدعاء هو العبادة لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله عز وجل هذا معنى العبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم وتوجه إلى الله عز وجل بطلب الحاجات وبالرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل وكل ذلك إما أن يكون دعاء بذاته وإما أن تكون وسيلته الدعاء والعباده على التعظيم لله عز وعلى العباده المتوجه ولا يمكن ولا الدعاء ولا يمكن ان تخلو عبادته من الدعاء فعلى هذا الدعاء هو العباده هو العبادة التي شرعها الله عز وجل جمله وتفصيلا فلا ينبغي ان نتكلف استنادس الله على مشروعيه الدعاء الا من باب استنادس الادله على نفع الدعاء على النفع المباشر هذا هو ليحتاج إلى شيء من الاستدلال لأن بعض الناس قد يظن أن التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عبادة محظة ليس وراءها منافع متحققة في الحين أن الأمرين متحققان وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتقليص والإجلال والتوكل والناب والخشي والرجاء وغير ذلك كما أنه أيضا طلب للنافع الدعاء طلب للنهر في مور والدنيا في مور الدنيا والآخرة نعم قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معانم أحدها الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعاه الثاني الغناء فإن الفقير لا يدعاه الثالث السمع فإن الأصم لا يدعاه الرابع الفرم فإن البخيل لا يدعى الخامس الرحمة فإن الخاسي لا يدعى السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى ومن يقول بطرق ل... هذا على سبيل التمثيل ولا ف... الدعاء يدل على جميع أسماء الله صفات خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية المتعلقة لمصالح العباد الصفات المتعلقة لمصالح العباد فالدعاء يدل على جميع اسماء الله عز وجل في جملتها وعلى صفاته سبحانه مثل الحي القيوم العظيم الأعلى إلى آخر فهذه كلها يدل, على يدل عليها الدعاء نعم ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها خفي ولا النجم يقال له أصلح مزاجي لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل أهل الطبائع طبعا هنا يشير إلى الفلاسفة والدهرية والملاحدة وطوائف من ولاة المتكلمين وكثير من العقلانيين في كل عصر كثير من عقلائيين في كل عصر الذين يحكمون عقولهم في أمور الدين وفي كل شيء هؤلاء نذهبهم في نفع الدعاء على أن الدعاء يؤثر بالطبع وليس بقدرة الله عز وجل وأن هذه الأمور من السنن اللازمة التي لا تأتي بتأثير الداعي إنما قد يقترن وجود الدعاء بوجود المؤثر أو بوجود الأصل فهم ينكرون أن يكون الدعاء سبب في جلب المنافع ودفع المضار ويتعتبرون هذه الأمور أي ما يجري في أحوال العباد أمور طبيعية تحدث بسنة كونية فقط دون أن يكون لله عز وجل مشيئة أو إرادة أو يكون الدعاء سبب مباشر فيما يحدث للعباد من مصالح أو مضار وهذه فلسفة تشمل الكثير من قضايا الدين في القدر وفي أفعال العباد وغيرها ولذلك نتج عنها القول بالجبر نتج عنها كثير من مذاهب, مذاهب كثير من الصوفية الذين تركوا الأسباب الذين تركوا الأسباب ونتج عنها أيضا عدم, عدم الناس يعني الإمام بصفات الله عز وجل الفعلية نتج عن هذا أيضا التأول للصفات الفعلية إما بالإنكار وإما بالتأول كل ذلك ناتج عن دعوة أن كل شيء يحدث بالطبع بالسنن الكونية فقط وليس للدعاء ولا للأسباب أي تأثير وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص وهذا من الغلطات بعض الشيوخ هو العلة أصح يعني يبدو لي أنه يقصد أن الخواص يتحكمون في القدر لا على سبيل الدعاء لكن الدعاء يعتبر إشارة أو علامة للتأثير في الأور الكونية فما أدري أحد, عن أحد منكم عنده علة بالنصفة علة هو الأصح إيه. ثم عليه فيبدو أن خطأ وقد يقف بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ لأنهم يزعمون إن, أن الخواص يدبرنا الكون على اللهم يزعموه ولذلك يقسم الكون ويزعوه على من يقدسونه فقال القطب والغوث هؤلاء هذا هو المتحكم الأول في الكون ثم من دون طبقات بحسب التسميات الأوتاد ومن دونهم فقالوا بأن هؤلاء كل منهم له جزء في التصرف في الكون فسحبوا هذا حتى على مسألة الدعاء فزعموا أن هؤلاء الخواص دعاءهم أمر ونهي أي تحكموا في الكون ليس مجرد طلب من الله عز وجل لكنه إشارة أو دليلا على تصرفه في الكون فكأن الخاصة أو الأصحاب الخصوصية عندهم أو صاحب الخصوصية دعاؤه أمر كأنه إذا دعا يأمر يعني الأسباب بأن تتحكم أو أن تتصرف كما يريد نعم وهذا من غلطات بعض الشيوخ فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام هو معلوم فساد بالضرورة العقلية فإن منفعة الدعاء أمر انتفقت عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول طبعا بعض الفلاسفة أو قال بعض أسلم نعم. ضجيج الأصوات في هياك للعبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاق المؤثرات يحلل ما عقدته الأفلاق المؤثرات هذا وهم شيقون هذا هذا المعنى هو, هو الذي يعتقده فلاسفة الصابعة فلاسفة الصابعة يزعمون أن الأفلاك مؤثرة ويزعمون أن الدعاء أو بعضهم يزعمون أن الدعاء مؤثر فيما تعقده الأفلاك فجعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل جعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل وهم لا يقصدون رجيز الأصوات بالدعاء المشهور ولذلك نجد عند الصابع الآن عند كثير من الديانات الوضعية التي التي تأثرت بالفلاسفة فيها أدعية تتضمن شركيات وتنسب التأثير إلى غير الله عز وجل وتطلب النفع والضر من غير الله سبحانه ويزعون هذا مما يفك تدبير أو يؤثر على تدبير الأفلاك في الكون فهم ما قصد, هنا ما قصد الدعاء بمعنى الشرعي إنما قصدوا مجرد توجه العباد إلى من يزعمون أو يدعون له النفع والضر ونحن نعرف أن الداعي لغير الله عز وجل قد يتحقق له طلبه من باب الابتلاء من باب الابتلاء معنى أنه قد يدعو غير الله من ميت أو حي مما لا يقدر على شيء مما يدعى إليه قد تتحقق له دعاؤه ويستجاب له من باب الابتعاء ويكله الله عز وجل إلى هذا المخلوق فيقع في الشرك وقد ينتفع في دينه وفي بدنه قصد في, في, في دنياه وفي بدنه قد ينتفع قد ينتفع لكنه يقع في الشرك الذي هو القاصمة وهذا كثير ولذلك بعض الناس قد يفتن إذا رأى دعاة المقابرية دعاة القبور قد ينتفعون من بعض الأشياء قد ينتفعون من دعائهم لأصحاب القبور بعض الأشياء فيفتن ويكون عنده شيء من الريب والشك وما درى هذا ابتلاء ابتلاء مع أنه الغالب أنه لا يتحقق لهم طلبهم الغالب لكن إن تحقق فلأنهم لجؤوا لجوءا صادقا يعني صادقا من حيث التوجه ولا لا, لا بإخلاص يعني بمعنى إخلاص العبادة لكن من حيث الاضطرار والله عز وجل يجيب المضطر ولو كان كان. هذه المسألة تحتاج إلى إضاحة لألا تلتبس على الناس لأني أرى كثيراً من الناس خاصة مع كثرة تقبالهم على الرقى وكثرة تقبالهم على الأدعية ولجوءهم إلى الأسباب الأخرى وضع ثوكلهم على الله عز وجل تعلقت نفسهم ببعض السحر والشعودين والدجالين لأنهم نفعوهم وظنوا أن هذا النفع يدل على مشروعية العمل وأن الله عز وجل ما حقق على يديهم النفع إلا لأنهم على, على حق وهذه مسألة فيها فتنة فلنبين للناس أن الله عز وجل يبتليهم قد يأتي إنسان مسحور فيأتي إلى دجال ويفك سحره لكنه قد يكون بطريقة يقع فيها في شرك يحصل على أمر دنيوي وفق الدينة نسأل الله السلام فهذا أفلس فالابتلا حاصل فالابتلا حاصل بمعنى أنه قد يجاب دعاؤه من باب العقوبة له والفتنة والشيطان أيضا أحيانا يتلبس بأمور كثيرة وشياطين اللي هم إبليس وذرية وكذلك شياطين الجن قد يعني يكون لهم أثر في ذلك يجلبون لبعض الناس بعض النفع ويدفعون عنهم بعض الضر فيما يملكونه مما أعطان الله عز وجل من قدرات فيكون هذا من باب الوقوع في الإثم والشرك ويكون من باب الفتنة والابتلاء ولا يعني استجابة الدعاء على الوجه الشرعي الصحيح ومع ذلك فإن الغالب أن من دعى الله صادقا مخلصا بعيدا عن الشرك والدجل أنه يستجاب له والغالب أن من دعى غير الله لا يستجاب له لكن استجاب للبعض فهذا ابتلاء وفثنة الله أعلم وجواب الشبهة بمنع المقدمتين فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه وكما توجب الشبع والريا عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشر فهو مخالف للحس والفطرة ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع نعم هنا يعني يشير لقاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين ومن أصول عقيدة السلف أن التعويل على الأسباب واعتبارها هي المؤثرة من دون الله عز وجل هذا شرك وهو بحسبه يعني إذا كان الإنسان جعل السبب هو المؤثر المباشر والاول من دون العز وجل فهذا شرك خالص وان اعتبر السبب يعني دون ذلك يعني قد يقول والله الله عز وجل هو هو المؤثر لكن ليس سبب شيء من التأثير الذي يستقل به السبب هذا قد يكون قدر التوحيد ناقص فإذا الاعتماد على الاسباب على انها هي المؤثرة من دون الله هذا شرك لكن اعتبار الأسباب مؤثرة بإذن الله هذا هو حقيقة التوحيد ولذلك شرع بدل الأسباب المشروع. لأنها مؤثرة بإذن الله عز وجل وقد تؤثر وقد لا تؤثر فإن أثرت الأسباب في جلب نفع أو دفع ضر على وجه مشروع فذلك إنما هو من تشير الله عز وجل ورحمته العباد ومن تقديره سبحانه وإن لم تؤثر الأسباب فإن الله عز وجل هو الذي منعها هو الذي منعها من التأثير فإذن الاعتماد الاعتماد على الأسباب بمعنى من دون الله عز وجل هذا شرك واتخاذ الأسباب بإذن الله وأنها من الأمور التي شرعها الله عز وجل لتحقيق المصلحة بإذنه وتوفيقه فهذا أمر مشروع وكذلك العكس ترك الأسباب بالكلية كذلك كفر لأنه يؤدي إلى تعطيل الحياة ترك الأسباب بالكلية بمعنى التعبد بذلك أما من ترك الأسباب تورعا أما من ترك الأسباب لأمر يرجع إلى, إلى يعني وضعه الشخصي هو بدون ما ينكر تأثير الأسباب فهذا أمر يعني قد يكون معصيه قد يكون نقص الإيمان قد يكون أيضا مشروع لشخص دون شخص لكن إذا تعبد بترك الأسباب بالكلية واعتبر الأسباب يعني من الاعتماد على غير الله أو اعتبر الأسباب من الأمور غير المشروعة أو حرم الاعتماد على الأسباب حرم طلب الرزق حرم طلب العلم فهذا قد يصل أحيانا إلى قد يصل أحيانا إلى الكفر إذا تعبد بذلك ودعا إليه وعلى أقل نحواله وهو بدعة مغلبة كما فعل السلف تجاه العباد الأوائل النساك الذين هم أصول الصوفية وجذورها هؤلاء حينما تركوا الأسباب بدعهم السلف وعنفوهم وكفروا من جعل ذلك دينا يدعو إليه أما من جعل ذلك من باب الزهد من باب قوة التوكل فهذا يكون مخطئ وعمله زلة وأحيانا يكون بدعة لكن لا تصل إلى الكفر وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضاد ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر وقولهم إن اكتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان السائل قد أذكر في المسؤول حتى أعطاه قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أتابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه كما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدتم إلى كذلك الدعاء وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الداعي والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بالعموم والقصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمقنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة وقد, فس وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول الجواب الثاني أن إجابة دعا قبل الجواب الثاني أحب نشير إلى مسألة تسهل فهم هذه المسألة وغيرها من الأمور التي ترد في نصوص مجملة كثير من القضايا الدين ترد في نصوص مجملة ثم تفصل إن كانت من أمور العقائد تفصل بإضاحة وبأخبار وإن كانت من أمور العبادات تفصل بأوامر ونواهي فلا شك أنه ورد في النصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجيب دعوة الدعاء نصوص مجملة لكن لها نصوص أخرى صحيحة تفسر معنى الدعاء وحقيقة الدعاء الذي يجاب ومتى يجاب وكيه يجاب وهذا يعني مثل قولنا بي صلى الله عليه وسلم من شهد إلا إلى الله ونمحمد رسول الله دخل الجنة أليس لها نصوص مفسرة لمعنى شهادة الله إلى الله محمد رسول الله ولوازم شهادة الله إلى الله محمد رسول الله وأن هذه اللوازم ضرورية ورد نصوص أن من فعل كذا مثل قبلت صلاته من فعل كذا قبل صيامه لكن أليس للصيام ضوابط ووقت معين وشروط وواجبات أليس للصلاة شروط وواجبات لا بد منها فكذلك الدعاء. الدعاء ورد في نصوص مجملة أن الله يستجيب الداعي إلى دعاء لكن هناك في نصوص أخرى مفصلة تضع للدعاء المقبول المجاب شروط وله موانع أيضا قد تمنع إجابة الدعاء وهذه قاعدة ينبغي أن يترسمها طالب العلم دائما في كل ما يتعلق بقضاء الشرع العامة والنصوص المجملة التي هي دارة عن قواعد وهو أن هذه النصوص مربوطة بالنصوص الأخرى ولا بد من ضبطها بالأوامر والنواهي والشروط والواجبات ولابد من فهم الموانع أو المفسدات التي تتعلق بالأمر إن كان عبادة أو تتعلق بالخبر إن كان عقيدة فلابد من أقول الرجوع في كل أصل عام في كل نص عام إلى ما يقيده ويفسره ومن ذلك الدعاء ورد أن الدعاء يجاب لكن للإجابة شروطي ولها على لابد من فهم هذه الشروط وتحقيقها ولا بد من فهم الموانع وليمتعد عنها نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشذي مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب وكثيرا ما تجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم ويقولون قد اخترنا بالدعاء ضروره صاحبه واقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله, جعل الله سبحانه اجابه جعل الله سبحانه اجابه دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت اجابه ونحو ذلك فاجيب الدعوه فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا وكذا قد يدعو باضطرار عند قبل فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدر أن السر للاضطرار والصدق اللجأ, اللجأ إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أقضل وأحب إلى الله تعالى فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر قوله ويملك ممكن نرى المقطع التالي لكن قبل أن نخرج من الموضوع الدعاء أشار هنا إلى الادعي والتعوذات والرقى ويحسن التنبيه إلى بعض المفاهيم الخاطئة حول الرقى الآن وكلكم يعرفها لكن أحب أن أشير إلى مسألة معينة أو إلى خطأ معين كثرة بين عامة الناس الآن وإن كان أكثر طلاب العلم ربما يكون الأمر عنده واضح لكن من خلال ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك في حول الرقى لا أقصد تفصيل الأخطاء لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعيتها الرقية أو مشروعيتها الناس الآن على طرفي نقيض والمعتدل منهم قليل في مسألة الرقية فمنهم من يعتبر الرقى من الأمور الشعوية أو يستهين بامر الرقية ويعتبرها من الامور من فضول الامور وربما بعض العامة وبعض غير يعني المتعلمين الذين أخذ العلم الشرعي وربما يعني يعتبر الرقى ضمن الدجل وضمن الشعوذة وغيرها وهذا سائد عند طائفه من الناس طائفه ماذا يتحدثون وسبب ذلك انهم راوا في بعض يعني وسائل الرقاة القرى ما لا يجوز شرعا أو ما لا يقر عقلا أيضا ليس لهم يعني أصل شرعي وأيضا مما تنف يعني ترده العقول السليمة والحطر المستقيم فسحبوا الحكم على الرقية أصلا يعني بسبب تجاوزات بعض الرقاة وما يحدث منهم من أمور وتصرفات وأحوال يعني تسيء إلى أصل الرقية ظنوا أن أصل الرقية غير مشروع وأنه عنها العبث والدجل وجلب الأموال لا هذه فئة في أخرى بالعكس تعلقت بالرقى إلى حد أنهم أن هذه الفئة يعني جعلت ما يدخل على الرقى من بعض الدجل وبعض الصور البدع أن كل ذلك أن كل ذلك مشروع وأغلب من يقع في ذلك أصحاب الضرورة الذين هم مرضى أو لهم مرض تهافتوا على الرقاه حتى الذين ليس عندهم استمساك بالسنة أو عندهم شيء من تجاوز الطرق الشرعية والأمر بين ذلك هذا وذاك الأصل في الرقية أنها مشروعة وهذا يكاد يكون إجماع بين سلف الأمة بل هو إجماع بين سلف الأمة الرقية في أصلها الشرعية مشروعة بالقرآن أولاً وبأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وبالأدعية المشروعة التي ليس فيها ما يخل بالعقيدة أو يخل بشروط الركة هذا الأصل فيه المشروعية ومن أيضا الدعاء المشروع ومن العبادة لله عز وجل والأصل في الركة أن الإنسان يرقي نفسه ولا مانع أن يرقيه غيره هذا أيضا أصل صحيح شرعي ولا غبار عليه لا مانع أن نفضل من غيره لكن الأولى أن يرقي نفسه وما يدخل على الرقى من زيادات وما يدخل عليها من بعض صور الدجل أو بعض صور التجاوزات التي تنطلع على بعض طلاب هذا أمر زائد ينبغي التنبيه عليه ورغم كثرة ما كتف الرقى وتنبيهها للخطبة وتنبيه المشايخ وطلاب العلم حول ما يحدث من بعض التجاوزات إلا الناس لا يزالون تهافتون على بعض الوسائل وأصبحت الرقى الآن من الأمور ومن ل... الظواهر التي أخطأها أكثر من التزامها للشرع فإذن الناس يحتاجون إلى أن يبين لهم الأصل فالأصل في الرقة الشرعية وأنها مشروعة بل أن الأمور المطلوبة المسلم إذا احتاج الرقية بل ينبغي الرقية حتى لو احتاج من... الورد... الورد يتضمن شيء من الرقية فالمهم أن الناس يحتاجون إلى تنبيه لسيما بعدما شاعف هذه الأمور وكذرت بعض مظاهر السحر وبعض مظاهر الأمراض النفسية وغيرها الناس يعني قد يلجأون إلى الرقات وليس هذا في أصله ممنوع لكن ينبغي أن تحرر الأمور الشرعية من غير الأمور الشرعية بشكل بيء ولا يترك الناس هكذا يتخبطون وأن تبين الأصول الشرعية في أن الرقية أصلا مشروعة بإجمع وأن ما يزيد على الرقية ليس منها وأن تجاوزات الرقات أو بعضهم وما يحدث منهم هذا أمر ليس هو الأصل المشروع ولا, ولا يعني ينبغي أن, أن يحكم به على أصل ركه وعلى الشرع نعم يقرأ إينا ستمية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أغدو يوم كان مقدوره ألف سنة مما تعدوه أبو عمر يقول أليست هذه آية السجدة أي أنتم عندكم كلكم وصلت كل النسخ عندك السجدة أي في النسخ النسخة كمشي أي إذن تعدل تعدل على آية السجدة نعم أي قوله فإذا حصل ذلك في بيت بيوت الله كان أفضل وأحبي الله تعالى فهذا العبارة عشان السلام إذا حصل ذلك إيش في بيت بيوت الله وين صفحة كم 3-8 آخر أي كذلك فإذا حصل ذلك في بيت بيوت الله كان أفضل وأحبي الله قصدها أن يكون في المسجد الدعاء طبعا المسجد من الأول كان أقول ما نعم السال أقول أحب إلى الله من الدعاء عند القبر أقول أحب <تصفيق> كان أفضل وأحب إلى الله لكن هل قصد المقارنة بالدعاء عند القبر هو الموجود الآن صحيح فيها في السلام العبارة فيها في السلام ليست المسألة مجرد أفضلية هذا قصدك هذا مشروع هذا غير مشروع نعم قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين كلام حق ظاهر لا خفاء فيه والحين بالفتح الهلاك قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء وأنه ندهو انتقل إلى موضوع الصفات وصفة الغضب والرضا من الصفات الفعلية لله عز وجل وتثبت لله على ما يليك بالجلال لأن الله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لابد من إثباته على الحقيقة بما يليك بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله وبضرورة اعتقاد أنه أي الله عز وجل ليس كالعباد وليس كالمخلوقين فغضبه ورضاه غير غضب المخلوقين وغير رضاه لأنه ليس كمثل شيء إذا استصحبت هذه القاعدة دائما ما وجد الإنسان إشكال كما وجده أصحاب الشبهات وأصحاب الفتن الذين ختنوا فزعموا أن في ثبات الرضا اشكال وفي ثبات الغضب اشكال فنزعوا الى التعطيل او التاويل نعم قال تعالى رضي الله عنهم وقال وقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعون تحت الشجره وقال تعالى من الله وغضب عليه وقال تعالى وغضب الله عليه ولعنه وقال باءوا بغضب من الله ونظائر ذلك كثيرة ومذهب السلف وسائل الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائل الصفات كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاق إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم, الاستواء معلوم والكيف مجهول وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم من لم يتوقى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة طبعا يقصد هنا أنه لا يجوز حصر الصفة حصر معنى الصفة بهذا المعنى لكن أن يكون هذا من لوازم الصفة هذا حق يعني من لوازم الرضا الإحسان ومن لوازم الغضب أحيانا الانتقاء فهم فسروا الشيء بلازمة ولذلك امتاز السلف أن عقدتهم فيها شمول وعموم يثبتون الصفة ويثبتون لوازمها وهذا يجهله كثير من أهل التأويل أهل التأويل توهموا أن السلف ينكرون اللوازم الحقة ينكرون اللوازم ال ال التي هي كمان وهذا غير صحيح فالسلف يثبتون اللوازم فمثلا في من فسر اليد بالكرم أو بالنعمة السلف يقولون النعمة والكرم والقدرة من اللوازم صفة اليد لكن ليست هي معنى الصفة فالصفة تثبت الله عز على ملك وجلاله ولوازمها الحقة التي ليست فيها نفسه أيضا تثبت فامتاز مناهج السلف بهذا العموم والشمول عن مناهج الأهل التأويل والتعطيل الذين إما أنكروا الصفات أو حصروها ببعض معانيها حصروها ببعض معانيها وأنكروا الأصل ولذلك نجد أن السلف الأوائل في آد الصحاب والتابعين أحيانا يفسرون الصفة بلازمها أحيانا ويظن أهل التأويل أن هذا تأويل وما هو تأويل هو بيان للسامع لبعض معاني الصفة ولوازم الصفة وهذا كثيرا عند السلام يذكرون بعض المذلولات اللغوية للصفة لا على سبيل انكار الصفة أو تأويل الصفة إنما على سبيل ذكر اللازم أو المفهوم أو الثمرة للإمام بالصفة نعم فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويضغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان لم تأولت ذلك فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضى الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن الغضب لا أنه هو الغضب ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلغ إليه منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده ويوقص بعدمه فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ فالمعنى الذي صرفته عنه سواء فإن جاز هذا جاز ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والذض الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله في الاراده يمكن ان يقال في هذه الصفات لم يتعين التاويل بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى اسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يكون بغير موجب حرام ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق فلا فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما سما به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير أو سما به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق ونعقل بين المعنيين قدر قدرا مشتركا لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأدهان ولا يوجد في الخارج إلا معينا مفصا فيثب فيثبت في كل منهما كما يليق به بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم فما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولا بسم الله بارك الله فيك نطلق لده في هذا المقطع وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السؤال ما فهمت بعض عباراته يعني ما استطعت أن أقرأها غاصة بالأطفال فهو لا يطعم يقول لا يرى أحد الأخوة لا يرى عمل التطعمات الخاصة بالأطفال فهو لا يطعم أولاده لأنه يرى أن هذا نقص في التوكل على الله وأن كبار الصين لم يعملوا هذه التطعمات عندما كانوا صغارا لو, لو قدروا عليها ما, ما تركوا وأنما الناس في هذه الأزمنة قد تعلقوا بالأسباب حال يترك هذا تورعا بنفسه لا حرج لكن أن يترك أولاده أرى أنه لا يجوز له ذلك لأن التطعمات من الأسباب التي بإذن الله تجتنب فيها أو تدرأ فيها الأمراض وتجنب المرض قبل وقوعه مشروع حماية الناس من الأمراض قبل وقوعها مشروع سواء كانت حماية فردية أو جماعية من الأمور المشروعة التي متعلقة بالولاية والحسبة ومتعلقة أيضا بالذمة لكل فرد في من يرعاه ومن يعني تحت ولايته فالمسلم الذي تحت ولايته أطفال أو غير أطفال ويجد وسائل لدرء الخطر عنهم وسائل مشروعة فينبغي عليها أن هذه الوسائل بما في ذلك التطعمات التطعمات مشروعة ولا حرج فيها لكن يعود الناس أن التطعمات أسباب وأن الله عز وجل هو الواقي لكن أن تكون الوقاية قبل العلاج قاعدة شرعية فنعم الوقاية قبل العلاج قاعدة شرعية وهي من الأسباب المشروعة ونحن لاعلم أن كثيرا من المواضيع انقطعت بإذن الله بسبب التطعيمات كالجدري والحصبة وغيرها موجودة سابقا ومن أشد الأمراض فتكا بالناس ولا تزال أثارها في بعض كبار السن ولأن كبار السن من أبائنا الذين هم أصفى توحيدا وأعرف بقواعد الشرع بحكمهم أنه على الفطرة ويتلقون علم الشرعي صافي لو أنه وجدت هذه الأسباب في عهد ما أظنهم توقفوا في استعمالها لكن ما وجدت فليكن فركم لا حجة والله أعلم وأنا أجل بقية في الأسئلة لأن عندي موعد وصلى الله وسلم وظارك عن نبينا محمد وعب. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في درس المضى ورد وردت بعض الأحكام عن الرقية وفراءة القرآن ولذلك لا تزال بعض الأسئلة تريد لليوم من الرئيس التي وردت وربما ورد مثلها أيضا عن الرقية يعني جار أو مر الكلام على أو وردتني أوراق على هذه المسألة بعضها على شكل اكتراحات بعضها على شكل يعني رغبة في التنبيه على بعض الظواهر وبعضها سلس وأكثرها يتعلق بامتهان الرقية سبقا أن تكلمت عن هذا الموضوع وتكلم عنه قبل ذلك العلماء والمشايق وطلاب العلم كثيرة امتهان الرقية هذي جعل الرقية مهنة والتفرغ لذلك من كبل بعض المنتسبين للعلم أو غيره وهل هذا مأثورا عن أئمة السلف <تصفيق> على أي حال كما هو معروف الأصل في الرقية أنه مشروعة وهي نوعا من الدعاء الذي أمرنا به وهو جزء من العباد الأصل في الرقية أنها مشروعة وأيضا الأصل في الرقية أن تكون من كتاب الله عز وجل أو مما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الصحيحة, من الألفاظ الصحيحة أو ما يشبه ذلك من الأدعية الصحيحة السليمة التي ليس فيها شرك وليس فيها بدع ولا وليس فيها ظلم أو عدوان وليس فيها الغاز أو استعانة بغير الله عز وجل أو استعانة بالجن ونحو ذلك أصل الموضوع الذي تكلم عنه كثير من الإخوان هو التفرغ للرقية التفرغ للرقية هل, هو من هل مشروع هل يشرع لطالب العلم أن يتفرى بمعنى أن يجعل مهنته الرقية للناس سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر لم يؤثر عن السلف أن أحدا منهم تفرى من أجل الرقية بل كانوا يركون أنفسهم ويركون غيرهم ويقرون من يرقي غيره لكن لا على سبيل امتحان أي جعل الرقية مهنة يتفرغ لها الإنسان وما عمله كثير من طلاب العلم هذا فيه نوعا من تجاوز الأصل الشرعي ويستتبع ذلك وضع مكان ثابت يجتمع فيها الرجال عدد من الرجال كبير أو حشد من الرجال أو من النساء ويقرأ عليهم قراءة جماعية بشكل يومي منتظم حدث لهذلك أجور معينة ويباع من خلال هذا الأمر انواع من الادويه هم لياء باكثر من قيمتها اس الحقيقيه غير ذلك من الوسائل التي في في توسع فيها نظام في التوسع فيها نظام ولذلك اقول إن, أن هذه الظاهره إذا زادت ربما تكون من البدع تتاسل وتكون بدع يصعب علاجها فيما بعد أي أن تكون هناك طائفه تجعل الرقيه مهنه تتفرغ لها دائما ليل نهار ويجعل لذلك أماكن محددة ويجعل لذلك رسوم وأجرة محددة وبيع للوسائل التي تكون فيها الرقية من المياه والزيوت والأوراق وغيرها أقول الأصل في ذلك أنه غير مشروع الرقية مشروعة الرقية مشروعة وبالوسائل يعني كون الإنسان يحتسب الرقية بمعنى أنه يحتسب أن يرقى الناس ويفيدهم هذا لا حرجهم لكن ما يجعل ذلك مهنة فالمسألة فيها نوع من التجاوز ولا بد من التنبيه عليها أي أن يخصص الإنسان كل وقته للرقية وبهذه الطرق التي توسع فيها الرقات طبعا قد يريد إشكال وهو أن الناس بحاجه والدليل على هذا أنه ما من راقي يشتهر إلا ويتكدس عليه الناس بالعشرات والمئات والألاف نقول هذا حق يعني الناس بحاجة والناس كلما زادوا في هذا الأمر الله عز وجل وضع عليهم من الأسرار من والأغلال ما يجعلهم أيضا يزيدون أكثر كل ما يرجعون لغير الله وجل يحوجهم الله إلى عباده لكن ينبغي أن يعود الناس الأصول كيف يحمون أنفسهم أكثر بإذن الله بالأوراد الشرعية وبالتزام الطاعة وأعمال البر والمواظبة على الذكر والاستغفار نحو ذلك من المحصنات الشرعية التي بإذن الله تقل الناس من كثير من الأمراض والأوهام التي تسبب لهم اللجوء إلى الرقات هذا الشيء شيء الآخر أن الناس لو عودوا يرقون أنفسهم ويرقيهم أقاربهم وذويهم من, من منهم من الجيران وجماعة المسجد ونحن كان هذا أولى ولما ظهرت هذه الظواهر التي أصبحت من الظواهر التي دخلت من خلالها بعض البدع والله أعلم هذا سؤال أيضا عن مسألة عن مسألة الوجه ثبوت الوجه للعز وجل وهل يوم القيامة وهل إذا فنف المخلوقات معنى قوله عز وجل ويبقى وجه ربك يعني الوجه فقط طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهو مسألة إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الملك بجلاله أما معنى الآية في كونه لا يبقى إلا وجه الله يعني لا يبقى إلا ذاته لأن العرب تعبر عن الذات بالوجه تعبر عن الذات بالوجه هذا معروف في في لغة العرب ليس بغريب ولا وليس فيه تكلف يثبت الوجه ومع ذلك يثبت المعنى وهو اللازم في معنى بقاء أنه لا يبقى إلا وجه ربك لازم ذلك أنه لا يبقى إلا الله عز وجل ويستثنى من ذلك من كتب الله له من المخلوقات عدم الفناء مما ذكره أهل العلم وقفنا على صفحة 657 على مذهب الجهم ومن وافقه الكلام كان في ما يتعلق بصفات الله عز وجل الفعلية ونحوها صفة الرضا الغضب والرضا وإثباته على ما يليكم جلال الله سبحانه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن واققه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة وعلى الكلام هنا يبغي أن يوضح بعض الناس يخفهم أنه كما قال استدلال لقول الكلابية وقول الجهمية ومن سلك سبيله بينما هو يقصد أنهم اعترضوا على مثل ما ورد في هذا الحديث فأساق الحديث ليثبت مذهب السلام وقبل أن ندخل في الكلام عما في الحديث من دلالة بعد السياق الحديث أحب أن ننبه إلى بعض الأمور التي مرت وهو قوله النفر الجهم وما كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه طبعا الجهم لصفوان نفى جميع الأسماء والصفات زعم منه أن المقصود بالأسماء والصفات هي أثار اتحال لله عز وجل في خلقه أو اثر الله في خلقه وينفي الافعال والصفات لله تعالى بل ينفي الاسماء زاعما أن ذلك يقتضي التشبيه زاعما ان ذلك يقتضي التشبيه هذا في الفج الظاهري والا في الجهم على مذهب هؤلاء الفلاسفه بل على مذهب الفلاسفه والفلاسفه كلهم غلاة ما أعرف أحد من الفلاسفه يسمى معتدل لكن احيانا العباره تندرج دون فتمعن الفلاسفة يجردون الله عز وجل من الوجود الذاتي أصلا تصورون وجود الله عز وجل وجود كما نسمي نحن فكرة أو وجود ذهني فقط فمن هنا أنكروا الأسماء والصفات التي جاء بها الأنبياء جهة متعلقة بمذهب الفلاسفة حينما حاورهم حاور وهذا يدل على خطورة خطورة التعلق المسلم بالمحاورة المخالفين دون أن يتسلح بالعلم لا ينفعه ذكاؤه بل أكثر ما يردي الإنسان ذكاؤه أكثر ما يردي الإنسان ذكاؤه إذا لم تسلح بالعلم الشرعي وأغلب ما يتورط في الوقوع في الشبهات والتأويل والإلحاد في أسماء الله صفاته وفعاله وفي قضايا الدين أغلب مثر للأجياء إذا حاوروا غير المسلمين أو أحاوروا أهل الأهواء المخالفين دون تسلح بالعلم الشرعي الجهم كما هو معروف لم يعرف بعلم كما ذكر السلف فلما جاء حاور السمنية وحاور الفلاسفة أوقعوا في ذهنه مسألة أنه لا ينفن يكون لله عز وجل مجود ذاتي فمن هنا استنكر الأسماء والصفات فلما وجد النصوص الشرعية في الكتاب والسنة قال بأن النصوص تعني آثار, آثار يعني آثار ما يفعله الله عز وجل في خلقه ثم ابن كلاب ومن تابعه طبعا المعتزلة سارت على منهج الجهمية لكن أثبت الأسماء أثبتت الأسماء دون الصفات والكلابية طبعا قال وقد عارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب من الصفاتية المقصود بهم الذين يثبتون الصفات ويدخل فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية ومن شل لك السبيل هو بعض اهل العلم يدخلوا فيهم المعتزله بعض اهل العلم يدخل الصفاتيه المعتزله في الصفاتيه طبعا اهل السنه من باب اولى ان يكونوا من نسبه الصفات اذا في المقصود بالصفاتيه من اثبت الصفات سواء اهل السنه او غيرهم ممن اثبت شيء من الصفات او بعض الصفات أو, او كل الصفات هي شموسيه طبعا اول الصفاتيه الذين تاثروا بالجميع المعتزله وادعوا أنهم على مذهب السلف الكلابية الكلابية يثلتون جميع الصفات ما عدا الصفات الفعلية فزعموا أن الصفات الفعلية لا تثبت على حقيقتها إنما لابد أن تأول فإنهم قالوا بأن الصفات الفعلية لا يسالها علاقة بالمشيئة ولا ترتبط بالمشيئة وزعموا أنها تفسر بآثار خلق الله في العباد ولا تفسر بأنها صفات لله ثابتة له هذا الاتجاه هو الذي اتكى عليه لشاعر المتردية في من بعد قبل أن يتوسعوا أيضا ويأخذوا بمذهب الجهمية في إنكار الصفات الذاتية لشاعره والمتردية في أطواره المتأخرة خرجوا حتى عن مذهب من الكلاب الذي كان عليه ويأخذ وقعوا في إنكار جميع الصفات معدى سبع أي في تأويل جميع الصفات معدى سبع المهم هذا أمر الأمر الآخر كما قلت في قوله كما قال في حديث الشفاعة يقول أنهم أي الصفاتية ومن سلك سبيلهم في جميع هذه الأمور قالوا صفات لازمة لذاتها قديمة زلية بمعنى أنها غير مرتبطة بالمشيئة قالوا لا يتكلم الله عز وجل كما يشاء لا يغضب متى شاء ولا يرضى انما رضاه أثار ذلك في خلقه غضبه أثار ذلك في خلقه فأول هذه الصفات قال كما كما في حديث الشفاعة أي الصفات ثابتة كما في حديث الشفاعة الصفات ثابتة ذات الفعلية لله عز وجل كما في حديث الشفاعة الذي سيرده وما بعده نعم كما قال في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نعم في هذا دلالة قاطعة على أن الله عز وجل يحدث منه الغضب كما يليق بجلاله سبحانه بمعنى أن الله يغضب متى شاء إذا وجد للغضب سبب وغضبه يثبت له سبحانه على ما يلك جلاله من غير تشبيه وليس غضب الخالق فغضب المخلوق ولذلك قال غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله هذا دليل على أنه عز وجل غضبه حادث بمشيئته فيما قبل ولن يغضب بعده مثله دليل على أن الله عز وجل بعد هذا المقام يغضب كما يشاء وأن غضبه متعلق بمشيئته سبحانه نعم وفي الصحيحين عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل غضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وانه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء أحل لكن هؤلاء حل عليهم رضوان لا يتعقبه سخط وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولا يغضب اذا شاء ولا يضى اذا شاء بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغضة والإرادة أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشياته ولا بقدرته إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب وأحسن ما يرتب عليه كتاب وصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره نعم هذه الحقيقة منهج شرع جيد في طريقة تأليف وتصنيف العقيدة وعرضها للناس وهو من الأمور التي خالف فيها أهل البدع عامة أهل البدع في تقريرهم للعقيدة يكالفون هذا المنهج ويكتبون بطرائق عدة أكثرها في يسلك منهج المتكلمين في البداية في مسألة إثبات وجود الله عز وجل وهي المسألة المفروغ منها ثم في أثبات الوحدانية وهي المسألة المفروغ منها أيضا ثم يعرجون على بعض مسائل الرهوبية ثم الأسم والصفات ولا يعرجون على قضايا الإيمان إلا نادرا ولا يعرجون على توحيد الألهية الذي تتضمنه هذه الأصول فعليه هل أحسن سلوب في عرض العقيدة للناس هو التزام حديث جبريل في تصنيف موضوعات العقيدة فتصنف موضوعات العقيدة ينبغي أن تصنف موضوعات العقيدة فكما كان السلف يفعلون في المؤلفات على هذا النحو يبدأ بما يتعلق للإمام بالله عز وجل توحيد الرضوبية توحيد الأزمة الصفات وتوحيد الإلهية ثم ما يتعلق البقية في الأركان إمام بالملائكة الإمام بالكتب والإمام بالرسل والإيمان بال يوم الآخر والإيمان بالقدر ثم بعد ذلك تأتي قضاء العقيدة الأخرى وأصول السلف ومنهجهم اتباعا لحسب ترتيبها في الأولويات وتصنيفها الموضوع كما كان السلف يفعلون بعض المسائل قد تلحق لأركان الإيمان مثل مسائل الإيمان وبعضها يأتي بعض, بعض أركان الإيمان مسائل الإيمان المقصود بها حد الإيمان تعريفه بكل أعمال في مسمى الإيمان زيادة في الإيمان ونقصانه الاستثناء في الإيمان ثم ما يستثبع ذلك من الأسماء والأحكام أي الحكم على الناس من إسلام والكبر بالإيمان وعدمه بالفسق والحجور والظلم وإلى آخره هذه تسمى الأسماء والأحكام وهي تأتي لاحقة لأركان الإيمان فالسلف أغلبهم يلتزمون المنهج السليم على هذا الترتيب وبعضهم أحيانا قد يخل بهذا المنهج على نحو الماء لحاجة الناس لطريقة معينة في وقته قد يقدم شيء على شيء لأنه في وقته قد يكون الناس لهم اهتمامات معينة أو برزة قضية من القضايا لها من الخطورة ما تستحق التقديم أو من عدم الخطورة ما تستحق التأخير هذه مسائل قليلة استثنائية لكن يبقى المنهج العام هو الأصل وإن خالفه بعض أهل العلم عن اجتهاد منه وهو أن في ترتيب موضوعات العقيدة على هذا الأساس والذي عليه مصنفات أغلب السلف الذين صندين كتبوا وصنفوا المصنفات الشاملة العامة طبعا يدخل في العقيدة دخولا أوليا الرد على أهل الأهواء لا كما يظن بعض الناس أن هذه من مسائل هامشية أو مسائل الجانبية الرد على أهل الأهواء ينبغي أن يكون من أساسيات تقري العقيدة لأن لو تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أن الرد على شبهات القوم وعلى عقائد العقائد الباطلة التي كان عليها اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وما يحدث من شبهات ويحدث من أقوال في العقيدة أو إرجاف من المؤمنين كان يتنزل القرآن به تباعا بل حتى الشبهات التي لم تعرض على الناس على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله عز وجل في كتابه تحصينا للأمة في مستقبلها عقائد الباطل اليهود ذكر الله منها ما لم يسمعه المسلمون في وقتهم وذكر من عقائد النصارى كذلك وذكر من شبهات القوم من المشركين وغيرهم مما يدل على أن القرآن رسم منهج الرد على المخالفين وجاءت آيات كثيرة كثيرة جدا توازي عدد آيات التي التي تقرر العقيدة بل تكون ضمن تقرير العقيدة فهذا دليل على أذانها المنهج منهج أصلي لكن السلف كانوا يجعلون ذلك يتخلى القضايا الاعتقاد يقررون الحق أولا ثم يوردون ما عند القوم شبهات ويردون عليها وقد يفردون للرد كتب مؤلفة أو كتب مستقلة هذا أمر آخر بحسب الحاجة وحسب المقام فالمهم أن هذا الترتيب لا يعني إخراج الردود على, على قضايا المسال على أركان الإيمان لا يعني إخراج ردود بل ينبغي كل شبهة ترد في الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيد ولا مانع من إخراج كتب مؤلفة في الرد على المخالف إذا اقتضى الحال ذلك كما كان السلف يفعلون نقف عند هذا الحد لأننا عندنا موقف أو موضوع ساسي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان يشير الشيخ رحمه الله إلى الرج على الروافض والنواصب وقد الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى فبقى ف... النواصب أكسر الروافض طبعا الروافض معروفون وهم الذين يسبون الصحابة طبعا الروافض ينتسبون للتشيع وينسبون إلى التشيع وهذا خطأ خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير الحقيقة أن التشيع المعروف أو الشيع على صلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عثمان أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة وهم درجان الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والشيعة الغالية التي خرج منها الرافض من بعد الشيعة الغالية الذين يقدسون عليه رضي الله عنه وليس عندهم أصول أخرى ما تكلموا في الصحابة كثيرا في بدايتهم والشيعة المفترية, المفترية هم الذين يفضلون علي الله على أبي بكر وعمر وهو الذي سمه مفتري وأمر بجلدهم ثمانين جلد والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان فقط طبعا الشيعة المفضل انتهت اندثرت ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه أن الشيعة إنما لمشكلتهم تفضيل علي على عثمان أو تفضيل علي على الصحابة فقط فيتعاطف معهم وتجدوا يدافع عنهم وأنه التشيع ليس فيه شيء إلى آخر أو أنه بدعة طبعا التشيع هذا ما هو موجود عند الرافضة كذلك تشيع المفترية طبعا لا يوجد عليه إلا الآن الزيدي ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة كثير أما الشيع الغالية فهي السبائية والسبائية فيما بعد تحولت إلى رافضة فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسميتهم شيعة لا تزكي لهم وهم تزكي على السنة لكن تلطيف لبدعتهم فهم رافضة لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم وأجمعين رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من المله وقالوا فيهم قولا عظيما حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي الذي أمامه في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا ثم أنهم رفضوا الحق رفضوا السنة والجماعة فهؤلاء روافضه ليسوا شيعة فإذن الروافض سمتهم الأولى هي سب الصحابة هي سب الصحابة طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية وعند بعض السيدية سبب لبعض الصحابة لكن لا يسبون جملة الصحابة ولا يسبون حبيب بكر وعمر وهذا شيء الشيء الآخر أنه النواصب النصب يعني نازعه وليس فرقة لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليست فرق فالرافضة فرق والخوارج فرق والجهمية فرق والمعتزلة فرق لكن نواصل النصب نازعا وجدت أشبه بما نسميه الآن من ردة فعل ضد الشيعة فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وآل البيت صاروا يقدحون في علي وفي علي البيت لكن الناصبة لا يكفرون عنه إنما يقدحون فيه أو يفضلون عليه بعض الصحاب الذين هم لم يرد التفضيل بينهم شرعا فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أميه على آل البيت وهذا لا شك إنه بدعة وخطأ وزلة عظيمة لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة أو التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها تباع ولا رؤوس مشاهيد إنما هي ردت فعلا عن بعض بني أمية يعني استبغت بها جماعة من الناس فترة من الوقت كاتجاه ضد المبالغة في آل البيت الخوارج طبعا على رأس الناصبة لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكونوا ناصبة النصب يوجد في الخواج النصب يوجد في الخوارج لأنه يسبون سبون علي رضي الله عنه ويكفرون فلذلك ما بقي من النصب إلا أنه سمه من سمات الخوارج لكن توجد هناك فرقة اسمها النصب لا توجد لا قديما ولا حديثا كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإفسان رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة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 وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قبلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوفى شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك راوف رحيم وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم, في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن يقصد بهذا أن الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الفيء أي الغنائم بعد ذكر ذلك أجمالا في أول السوء فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات قوله سبحانه ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين ذكر بأنهم هؤلاء يستحقون الفي ثم ذكر من سماث هؤلاء أنهم الذين ليس في قلوب غل يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا وأن من سماثهم التي استحقوا بها الفي أو دخلوا فيها ممن يستحقون الفي أنهم يدعون لإخوانهم وعلى هذا فإن الذين لا يدعون يعني في قلوبهم غل لا يستحقون الفي على هذا الوجه لأن الآيات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الفي الذي ورد ذكره